إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 فقد كذبكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرة وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَاباً كَبِيراً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 دَنَاهُ تَرْتِيلا وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانٍ وَأَضَلُّ سَبِيلا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 وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم مسجد للرحمن قالوا وما رحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفورا رحيما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 يخروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما